there yeah. Ana alağboğu beni, vşda ala vatsu şeba, vşda ala vşda ala vatsu şeba, vana ala وَمَا جَعَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ حِمَايَةٍ وَمَا يَا إِنَّا قال رب اجعل لي قال آيتك أن لا تكلم الناس فلا تليال من شريا فقال قومه من المحروب فعلا إليهم أسبحوا فأورح فأورح, فأورح ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاتَّقُوهُ فَاسْتَغْفِرُوا لَكُمْ قالت <سؤال> منى فاتون للحجاما فعل سنة ايغا وخلا فعرس الله الينا رجا لك سَأَسْلِي بَشَرٌ وَلَمْ أَذْمَعِيَ وَأَلَكَ كذلك قَالَ وَأَلَكَ ذَلِكَ قَالَ لَغَبْقِ وَعَلَيَّ هَيْنٌ وَلِنَجَاءَ لَمُؤَايَةً من وَرَحْمَةً مِنَّا سيا ما سيا فلا تعلموا تحتك ألا تحزرى ودَعَلَتْ وَدَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَعِيَ وَرُزِّيْ إِلَيْكَ بِدِرْغِ النَّخْرَةِ تُسَاعَدُ عَلَيْكِ وَبَنَاجِنِيَ فَكُلِّ مَشْرَبٍ قَضِيَ عِنَّا فَإِمْمَا تَرَى إِنَّمَا الْبَشَرِ حَدٌَّ so be... Um والسلام علي يوم أولد ويوم يوم والسلام علي يوم يوم يروي و يوم هموت و أبعث ذلك عيسى الظريف قول الحق الذي فيه يطون ما كان إلا أي يتخذ من ولده سبحانه إذا قضى أمه فإنما يقول له كرى فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فاختلف الأعزاب من بينهم فويل للذين كفوا اشهد يوم عظيم اسمعوا به وهم لكن الظالمون في ضلال لكن الظالمون الذين في ظلال يوم الحصاد واهول يوم الحصاد قضيت عنهم واقضوا في, غفلة. في غفلة.